بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الان فالقل الان فاللله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله واطيعوا الله ورسوله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 كَهُمْ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ فَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ دِيَارِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهِينَ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 تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُم وَأَيَّدَكُم وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُم تَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ وَإِذَا يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ وَتُكَ أَ يَبوكَ أَوْ, أو يُخررج وَمكُرونَ وَيَمكُر الله وَيَكرونَ وَنكُر الله واللههُ خَير المكِرين وَإِذاَا تُتْنم آياتُناَ قالَاوا ققدد سَنِحنَا لَونَ شَ ألَ قُلنا لََ شَ أُلَ قُلنا مِثه إِه إِلَّ إِا أَسَطيرُ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 اَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُنْقُلَ عَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن وَسَبِيلَ لِلَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَتًا ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ لَا يَخْشَوْنَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ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 مَا الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ والالَِّرسُولِ وَلِذِ القُرْد والْيَتَامَا والْمَساكينِ وَبِنِ السَّبلِ إِكُ تُمْ آمَتُم إِ كُتُمْ آممَتُم بِلهِ وَمَا أَزَلناَا عَ عَبَدنَا هَوْمَ الْ الفُقَان يَوْمًا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 عَلَقْنِي تُم فِئَتًا فَثَبُتُوا فَثَبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِآءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ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 فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال, وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون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 اداء ب ا فرعون والذين من قبلهم كفروا بايات الله فاخذهم الله فاخذهم الله بذنوبهم ان الله قوي ان الله قوي شديد العقاب ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمه انعمها على قوم حتى حتى يغيروا ما ذئ انفسهم وان الله سريع علي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 واخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميع ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله آلف بينهم انه عزيز حكيم يا ايها النبي يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين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 وَإِنَّكُمْ مِنْ نِئَةٍ يَغْلِبُ وَالْفَمُ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ أَلَمْ نَخَفِّفْ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا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 فقَدَ خَانوا اللهَّه مِن طَبِلوا فَأَمكَنَ مِنهُم واللَّهُ عَمٌ حَك إِن الذيَّينَ آمَنُوا وَهَا جَرُ وَوجَهَدوا بِأَموَالٍِ وَأَنفُسِهِم فيِي سَد لللههِ والَّذينَ آوَو والَّذينَ آموَو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 إلا تفعلوا إلا تفعلوهتكون فتنة في الارض وفساد كبير والذين امنوا وهجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا والذين آووا ونصروا أولا كهُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا معكم وأولو الأرحام بَعْضُهُمْ أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم